هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون إصلواها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون ان الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ فَأَكَلُوا بِمَا آتَاهُم رَّبُّهُمْ وَوَقَاهُم مِّن عَذَابِ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ متكئين على سرر نصفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا فِيهَا لغو فيها ولا تأثين وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مكنون وَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّنَا قَدْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقُونَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَعَنَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنْهُهُ وَالْبَرَّ الرَّحِيمِ فَذَكِرْ فَمَا أَتَبِي نِعْمَةَ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ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 أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من من مثقلون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 وَإِن يَرَوْكَ فَسًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ نَرْكُمُ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يَصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عذاباً دون ذَلِكَ وَلَكِنَّ أكثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ